موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستنبعونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو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 بفصل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أريتم ما أنزل الله لكم بالرزق فاجعلتم منه حراما وحلاما يسترون وما ظن الذين يسترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون سمع الله لمن حمد